باب المضموم أوله من الأسماء تقول هذه ضقة قد حلتي يا رب نرفعها فقد أضلتي ولعبة وذاك ما يلعب به كالنرد والشطرنج فاعلم وانتبه وقلفة وجلدة وتعني ما يقطع الخاتن عند الختني وهي الطمأنينة والأقوام على طمأنينتهم ما قاموا وهي القشعرة تعني رعدة يستخشين الإنسان منها جلده وذاك عود أسر والعسر تعذر البول ولسم العسر والحصر أيضا لاحتباس البطن لا زلت من هذا وذا في أمني واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله في من أغفلا وقد أتانا في ثياب جددي يسري طروقا زائرا لموعدي والفلفل التابل وهي العنق وذاك عنوان الكتاب ينطق وأنا قد عنونته وطفت بالبيت أسبوعا وما وقفت وهي الأسابيع إذا ما جمعت على القياس وكذاك سمعت وناقتي أنشطت بالانشوطه عقلتها فناقتي مربوطة وتلك قالوا عقدة ملويه سريعة الحل بلا روية وعند زيد قدح نضاره وإن تضف أنت وما تختار أي قدح متخذ من أتلي أو ذهب والجبن جبن الأتلي ومصدر الجبان مثل ذلك ورفقة عظيمة هنالك والكبش عوسي تريد ضخما أو أبيضاً لوني رزقت الفهماء، وقل له نعم ونعمى عيني ونعمة وفيه غير ذيني وأجرة العامل أعطي وعرفي ذؤابة الرأس معاً والشرف، وما على هذا الفتاة طلاوة أي حسن لفظ لا ولا حلاوة وحجزة السروال ما تثنيه. وهي النفاية لما تنفيه من الطعام أو سواه من ردي وقد ذكرنا فعله عند البدي ووقع الإنسان في أفرة أي في اختلاط وصياح صره وهي الأبلة تريد موضعا يدن من البصرة فاحفظه معا وبالفتاة خمة من أكله وعنده تؤدة من عقله وهذه تكأة أي متكاء وهذه لقطة لن تملك، ورجل لعنة لعانه ولعنة يلعنه الإنسان ومثل ذاك في القياس ضحكة وضحكة أقبح بها من ملكة ومثل ذاك هزعة وهزأة وقد سمعت الفرق يا من قرأة ومنه عصفور كذا ثؤلول ومنه زنبور كذا بهلول يفسر الثؤلول بالخراج وأنت للبهلول ذو احتياج تعني كريما ذا لقاء حسن ومنه قرقور لبعض السفن قال وكل اسم على فعلولي فضمه أصل من الأصول ومنه صار خالد أحدوثة في قومه أن يكثروا حديثة وهذه أرجوحة الصبيان إذ يلعبون وهي كالميزان وهي الأضاحي وخذ أضحية وهي الأماني وقل أمنية أوقية واحدة الأواقي والجمع لا يصرف بالتفاقي